الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع فانتهى فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون يمحق الله الربا ويرب الصدقات والله لا يحب كل كثار أثيم إنما